سو بنانا بلريد الإنسان يكجر أمان يسأل أيان يوم القياام فإذاذق البصر وخسف القمر وجمع الشمس وال القمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر كل لا ووز إلى رك يومئذ المقر يونباء الإسان يومئن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 ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى